وإياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم ألف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 والأرض وخلاف الليل والنهار والفرق التي تجري في البحر بما ينفع, بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من, من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبذ فيها من تَصْرِيفَ فِي الرِّيَاحِ وَتَصْرِيفَ فِي الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ مُسَخَّرٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُ لَا إله إلا هو الحي القيوم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 واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعودهم حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائه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 الْكِتَابَ هُمْ أُنْذُرُ الْكِتَابِ وَأُخْرُ مُتَشَابِهَات فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يعلم إِلَّا الْمُصَلِّينَ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِكُلِّ مَا أُنْزِلَ مِن عند ربنا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو بِرَحْمَة إِنَّكَ أَنْتَ الرَّحْمَنُ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ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 لَا إِن كُنْتَ وَأُولُ الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اختلف الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا من بعد ما جاء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 كلما نضجت جنودهم بدبناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا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 كلما نضجت جلودهم فادرناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدرناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضدت جلودهم بدمناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما بسم الله الرحمن الرحيم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 الذين كفروا منهم عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مَا الْمَسِيحُ بِنُ مريم إلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ وَأُمُّهُ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 فَقَدْ كَفَرَنِي الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ لِمَسِيحٍ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ عَبْدُ اللَّهِ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْكِبِ اللَّهَ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الجنة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 119. كفروا منهم عذاب أليم 110. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم 111. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبره الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر عنا يفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم لقد كفر الذين قالوا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 تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إفلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِتِيًّا ثُمَّ لَنَنَذِعَنَّ مِنْ كُلِّ شيعة أَيُّهُمْ عَلَى أيهم أشد على الرحمن عفية؟ ثم لنحن عالم بالذين هم أولى بالناس ليا. فوربك لنحشرنهم والشاطين. ثم لنحضرنهم حول جهنم جزيئة. ثم لن أشد على الرحمن أيهم أشد على فَحَتَبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْدَهُ وَأَنَّكُمْ إلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إلَهِ إلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ تَرِيمٌ وَمَن يَدُعُ مَعَ اللَّهِ إلها آخر لا إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر ورحم وأنت خير الراحمين أفحسبتم أنما خلقناكم عبتا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا وَمَن يَدُعُ مَعَ اللَّهِ لَا هَنَاءً لَا بُرْهَانٌ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا فَإِنَّمَا حِتَابُهُ عِزَّ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُرْرَ رب رَبِّهِ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ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 إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب صار الرحيم، وأنت خير الرحمين. أَفَحَسَبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْدًا وَأَنَّكُمْ إلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الملك الحق لا إله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 كافرون، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا بسم الله الرحمن الرحيم. وصفات صفّة، فالزاجرات زجرا، فالساليات زكرا. إن إلهكم لواحد. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المسارق. إن ذي النسمات. وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملائد أعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب بسم الله الرحمن الرحيم إن شجرة الزقون طعال الأزين كالمهلي غلي في بضون كغلي الحنين قدور أن ترون إن المستقيمين في مقام الأمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق المتقابلين كذلك وزوجنا. لا يدعون فيها بكل فاكهة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذنين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من, بعد موسى أنزل من ربط لما بين يديه إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا لا أجيب الله به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا الله فليس بمعجد في الأرض فليس بمعجد في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين وإذ خرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذبين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا من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 فَرَمَا مَا حَضَرَهُ قَوْمٌ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ يَنْدِينِ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بعده يهدي إلى الحق طَرِيقٍ طريق مستقيم يا قوم لا اللَّهِ داعي الله يَغْفِرْ به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب لَا ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجد في الأرض فليس بموجد في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن إن استطعتم أن فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواغ من نال ونحاس فلا فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكروا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة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 البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العبيد الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي من الجن فقالوا, فقالوا يَحْدِي إِلَّا مَنْ يَشَاءُ فَأَمِنَّا به ولن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عَلَى اللَّهِ شططا وأن وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله احدا وان لمسنا السماء فوجدناها مليئت حرسا ملي شديدا وشعبا وأنهم ظنوا كما فَمَنْ يَسْمَعْنِ أَنَا يَجِدُ لَمُوشِما بَرَّصا وَأَنَّا لَا نُدْرِي أَشَرُّ مُرِيدٍ أَرْضٍ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قل يا أيها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 قل هو الله الصمد يرد أحد الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد أحد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 ولم يكن له كفوا أحادي بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب فلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقاد ومن شر نفاتات في العقاد ومن شر حاسب إذا حساد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 ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسب إِذَا حساد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقاب ومن شر نفاثات في العقد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 ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إِذَا حَسَدَ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقاد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حساد قل أعوذ برب فلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقاب ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حاسد إذا حساد قل أعوذ برب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 إله الناس من شر الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله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 الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس في شر الوسواس الحن.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 الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس القندس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 إن ترني أنا أقل منك ما له وولد ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك ما له وولد ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء لا ب إلا بالله إن ترني أنا أقل منك ما له وولده ولو لا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك ما له وولده ولو لا إذ دخلت جنتك إنت كقلت الله لا قوة إلا بالله إن ما له بسم الله الرحمن الرحيم وإياك عدو الذين كفروا ليزلفونك بأضطاله لما تبعذك ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن الذين كفروا ليزلقونك بأبصالهم لما سمعوا ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا فكفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا ويقول